لا يَمْلِكُونَ لَأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَاهَا فَهِيَ لَمَعَ عَلَيْهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ ۚ كُلُّ أُمٍّ هَائِلَةٌ 119. أعلم السر في السماوات والأرض 110. إنه كان غفورا رحيم وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ சூலிய குருக்கில ஜில இலி மல்கும்பய குணம فهو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظلم عَالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ارْجُلًا لَّمْ يَسْعَ حَوْرًا <تصفيق> كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً تبارك الذي إن شاء كَخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخَلُ عَلَيْهَا الْقُصُورُ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَيِرَاء